ما للحزن دمع تبكي عليا والفرح فيني توقع انسى لا ما للصبح ضحكا تنسيني شفى والخط غلج لتنسى تمر بي على باب من الألم صحى بحروفها حوالي ودموعي الحرقى اكتبها يا غالي زدل ولا جم تدور على جمرى من الحزن دموع والفرح فيني ما الصباح ضحكا تنسيني و لجلي تن سا تمربي علي بي